119. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا 110. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين 111. قل يا أيها الذين هادوا علمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت عيدهم والله عليم بالظالمين قل إن البوت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنون يا للصلاة من يوم الجمعة فسعوا فسعوا إلى ذكر الله وذو البيع ذلكم خير لكم إنكم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فنتشر في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رعوا تجارة أو لهوا ينفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين